وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ولعلكم أيها الأخيار تتساءلون عن هؤلاء الفائزين برمضان من هم وما سفاتهم وما أعمالهم تعالوا تعالوا لنحلق اليوم وإياكم إلى عالم الفائزين برمضان عالم المجتهدين والمتهجدين والمستغفرين عالم الرقة والخشوع والذلة والخضوع عالم الحرص والاستزادة والتمرغ بأنواع العبادة كأني بك تقول هذه صفات عرفناها في سلفنا الصالح فنعم العالم عالمهم ونعم الصفات صفاتهم فأقول أي الله فأنا معك لكن عالمنا اليوم أنفئة من أهل زماننا وأحباء لنا فبهم تفرح قلوبنا وبالنظر إلى وجوههم تكتحل عيوننا وبمجالستهم تأنس نفوسنا وبالحديث معهم تحلو ساعاتنا إنهم من آبائنا وإخواننا وهم من أمهاتنا وأخواتنا إنهم التالون لكتاب الله الراكعون الساجدون المتأثرون الباكون المتصدقون المنفقون المتحدثون الناصفون العاملون المخلصون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون من قال أن أعمال الخير والبر وقف على السلف فقط من قال أن الرقة والبكاء حكر على بشن الحافي ومالك ابن دينار ورابعة العدوية رحمة الله عليهم أجمعين من قال أن المتصدقين هم فقط أبو بكر وعمر وعائشة وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين انظروا لبيوت الله هذه الأيام صلاة وقيام ركوع وسجود يطعام للطعام بيل وإحسان تذكير بأطيب الكلام تدبر وتركين وأزيز وخنيم عندها إذا ترثوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا ودّدت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخوان الذين لم يأتوا بعد وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل, خيل جثم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحرب أي قائدهم ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلو فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول صفقا سحقا, سحقا أي بعدا بعدا اللهم اجعلنا من, من إخوان نبيك الذين ذكرهم في هذا الحديث اللهم اجعلنا ممن يرد حوضه ويشرب منها شربة هنية لا نغمأ بعدها أبدا رعبا التعامل مع النفوس فن يجب أن نتعلمه لماذا ننسى خير الخيرين وصلاة العابدين وصدقة المنفقين وبكاء المخبتين لماذا نغفل عن جهد العاملين وتضحية المصلحين وصدق المخلصين ودمعة الكائبين لماذا لا نذكر صلاح المؤمنات وقيام القانتات وصدق الصادقات وصبر الصابرات لماذا لا نتحدث عن عطاء منتصدقات وعفاف الحافظات ودعاء الذاكرات وبكاء الخاشعات لماذا ننسى الحديث عن هؤلاء وما أعد الله لهم من الأجر والثواب وقد أعلن الرحيم الرحمن ذلك في القرآن فقال جل وعز وهو الكريم المنان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 والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما كنت في طريقي لأحد المساجد لصلاة التراويح وقبل الآذان بدقائق مررت بمسجد آخر ورأيت ذلك الرجل الكبير يتكئ على عكازتين ويدب على الأرض بمحل شديد يسحب قدميه فتخط في الأرض خطا كان واضحا أن المرض قد انهكه وأن التعب بلغ منه مبلغه ومع ذلك خرج لماذا؟ خرج كل ذلك من أجل صلاة الجماعة ومن أجل صلاة التراويح فذكرت عندها قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ولا أنسى تلك العجوز محدودبة الظهر متقاربة الخطى متسارعة الأنفاس وهي تزحف إلى المسجد زحفا والعجب أنها صلت واقفة رفضت الجلوس إيه الأيتها النفوس أليس لك بهذا معتبر فما ملكت نفسي إلا ودمعة كثير على الخط وأنا أردد اللهم أعنها اللهم يسر عليها اللهم تقبل منها إن لم يكن هؤلاء من الفائزين برمضان فمن نحن الكسالة نحن الشباب أصحاب السواعد الفتية أين أنت يا ابن العشرين أين أنت يا ابن الثلاثين والأربعين من هؤلاء هذه صورة وما أكثر صور تلك الآباء والأمهات الذين نعجب من حرصهم على الرغم من الأيد المرتعشة والأقدام المهتزة والعظام الواهنة والله والله إن الإنسان لا يحتقى نفسه وعمله وهو يرى هؤلاء الكبار من رجال ونساء وكيف يتحاملون على أنفسهم على عجز وثقل ومرض ولئوئل وقد عذرهم الله ومع ذلك قلوبهم متعلقة بالمساجد فهم إن شاء الله في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله كما في حديث السبعة. ربما أصاب الإنسان أو ربما أصاب الإنسان منا التعب والإرهاق في صلاة التراويح أو القيام. فإذا شاهد حال هؤلاء الآباء ونشاطهم على ما هم فيه كأنما نشط من عقال أ فلا تسجل مواقفهم وتصطر لتعييه الأجيال اللهم تقبل منهم واجعلهم من الفائزين برمضان. قدمت لكم هذه المادة. من موقع شبكة ملامح الإسلامية